السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام مشاهدي قناة دليل الفضائية أهلا ومرحبا بكم في قصة الصراع قصة الصراع اليوم إن شاء الله رب العالمين نستأنف فيها حديثنا الذي بدأناه في الحلقة السابقة عن شعيب عليه السلام وبعثته في أهل مدين وتحدثنا في المرة السابقة عن شعيب وكيف أنه نبي عربي مسلم وأنه بعث في قوم مسلمين هم في الأصل كانوا مسلمين إلا أن الشيطان تدخل وأخرجهم مما كانوا فيه فجعلهم يشركون بالله وجعلهم يطففون في الميزان ويفصلون بين الدين والتعاملات ويفصلون بين الدين والأخلاق ويفصلون بين الدين والمعاملات المالية والاقتصاد والاجتماع والسياسة وفصل الدين عن الحياة كلها فكان لزاما أن يرسل الله تبارك وتعالى لهم نبيا يخرجهم من هذه الظلمات إلى نور الإسلام وإلى شمولية هذا الدين العظيم الذي يتناول ويشتمل على كل نواحي الحياة نتعلم من الإسلام ونتعامل بالإسلام في حياتنا في حلنا وترحالنا في بيوتنا في شوارعنا في أعمالنا مع زوجاتنا مع رؤسائنا مع أولادنا نفعل الدين ونعمله ونجعله فعالا في كل نواحي الحياة هذا ما تعلمناه من شعيب عليه السلام واليوم إن شاء الله رب العالمين نستأنف حديثنا عن سيرته وعن الدروس المستفادة منه وعن مشاهد سيرته من خلال القرآن الكريم تحدثنا في المرة السابقة عن سورة الأعراف ولم نكمل حديثنا عنها اليوم نكمله ثم نتناول مشهد سورة هود ثم سورة الشعراء ولكن في البداية نرحب بأستاذنا الدكتور جمال عبد الهادي أستاذ التاريخ بجامعة أم القرى سابقا أهلا ومرحبا أستاذنا الدكتور جمال محمدك أستاذ أشهر بداية دكتور جمال تحدثنا في المرة السابقة عن مشهد سورة الأعراف وتوصلنا فيه إلى مكان ما إلا أنني أريد أن نعرج ثانية على أو يعني نخصص حديثنا عن الخطاب الدعوي كيف كان خطاب شعيب الدعوي وكيف كان يتسم هذا الخطاب بالشمولية الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحد إلا الله وكفى بالله حسيما واشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا وإنما بعثت معلمة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 وحقق الأمن والأمان وتحققت حضارة روحية ومادية زاهرة في ضد الإسلام لكن استطاع الشيطان أن يشتال غالب القوم عن الإسلام خلقت عبادي حنفاء، فجاءتهم الشياطين فانتشتالتهم عن دينهم. السبب إيه طفن أهل الحق أين الآميرون بالمعروف أنه هنا الموقع أين الدعوة إلى الله أين مواصلة تربية الشباب للتصدي للمخططات الشيطانية التي تستهدف الدين وتستهدف الفرائض تستهدف إذن ما نالح الشيطان في تحقيق أهدافه إلا في غياب أهل الحق إلا في غياب الدعوة إلى الله إلا في غياب الأمر معروفاً على المنكر إلا في غياب التربية ولذلك شاءت إرادة الله عز وجل عشان يستنقذ الأمة الأمة ما كانش فيها حد يستطيع يعني أن يقف وجه التحديات الخطيرة التي نجمت عن المروق في الإسلام تسلط على دولاب المجتمع وناس لا يخافون من الله البغاء المستكبرون المشركون الكافرون هؤلاء يعني استطاعوا أن يوجهوا المجتمع الوجهة التي يريدون أيضا مرة أخرى في غياب أهل الحق وحينما يعجز الحق عن الوقوف في وجه الباطل وهن تتدخل القدر القادر فكان الاختيار لرسول عربي كريم هو شعيب عليه السلام الذي ينسبه لبعض الإبراهيم لكن كل حال هو من ذرية نوح من ذرية قوم مسلمين واختار الله تبارك وتعالى شعيبا وكان رجلا حكيما وله آليات وله فلسفات في دعوته قومه كيف كانت دعوة شعيب لقومه وكيف كان حواره شاملا يبدأ بتوحيد الله سبحانه آه وتعالى والقاعدة الأساسية آه ثم نبتق عنها مقتضيات أخرى هو يعني لذلك نجد يعني بجهد شديد إنه صعب عبد الله ما لكم من إلهين غيره قولوا لا إله إلا الله تفلحوا أمرهم بأن يوفوا الكيلو والميزان ما يتصفوش الكيلو لا يبخسوا الناس عشوائهم لا يفسدوا في الأرض بعض إصلاحها أيضا لا يصد الناس عن دين الله عز وجل ويودون مع إسلام يعني كما الإسلام لا يفرض على أحد لا إكره في الدين قد تبين الرجل من الغيب اتعاملوا مع الناس الذين يسلمون دعوهم وشأنهم والذين لا يسلمون دعوهم وشأنهم لكن هنا نلاحظ ان فيه يعني التعنت وفي حرص على أنه ما فيش حد يعني يدينه بالإسلام فهنا دعاهم إلى الإسلام وقال لهم ولا تقعدوا بكل صراط تعدون وتصدون عن سبيل الله تبغونها يعني إذن فهو في البداية دكتور جمال أمرهم بأن يفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة والوحدانية وأن يعبدوه لا شريك له وهذه القاعدة الأساسية التي ينبثق عنها كل شيء أن التي ينبثق عنها الأخلاق والمعاملات والمعاملات الاقتصاد والسياسة وكل شيء وخاصة هنا اللي هو تقصيف الكيل الميزان لازم الكيل الصحيح والميزان الصحيح والتعامل المعاملات الصحيحة هو دي القضية لان دي مشكلة قوم مدين بالاضافة الى المثالب الاخرى اللي هو البغي والطغيان والظلم هي قضية المعاملات المعاملات نعم. نعم نعم نعم كانوا أهل تجارة هم يتحكمون في الطرق التجاري. وكانوا أحضارة سبحان الله يعني ربنا أنعم عليهم بالنعمة الظاهرة والباطنة وبدلا من يوظفونها في طاعة الله إذا يوظفونها في في معصية الله عشان كده سيدنا شعيب عليه السلام قال له كده ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمنا وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم أنتوا نس قليلين ما شقيمة في الدنيا ربنا أعزكم بالإسلام نعم. فإذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاخبة المفسدين شوفوا تذكروا الأخوام السابقين ماذا حدث لقوم هود ماذا حدث لقوم صالح ماذا حدث لقوم يعني إذا بيذكرهم يعني شوفوا الخطاب بشمولية الخطاب الدعم وذكرهم نعم الله عليهم التي تستوجب الشكر والعبادة يذكرهم ويهددهم بأن السابقين الذين خرجوا عن هذا الناموس كان يعني جزاؤهم كما علم لا لا قال لسنة ربانية ذلك لا. بأن الله لم يكن مغيرا النعمة أن أنعم على قوم حتى يغيروا ما بفجهم ربنا وعد الله مكن لكم لأنكم كنتم تستحقون التمكين لا. مركتم من دين الله يعني حربتم الله ورسوله تنكرتم لإسلامكم خلاص وذلك كدأ بآل فرعون يعني ربنا سبحانه وتعالى هنا بيبين لنا أنه على لسان شوية أهمية ال الشمولية ثم انتقل إلى مرحلة أخرى يطلب منهم التعايش. وان كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين زي ما يقول في كتب التفسير. أعد الخطة. تظروا ربنا يحكمان. المهم الرجل لا يلجأ إلى العنف. دحرالكلمة وكيف ينص. يعني عنف في الخصم على الحق إن تاب يا جماعة سبنا في حالنا وإحنا تلقون في حالنا حتى يحكم الله بيننا يعني إذا القوم يدركون أن أن هناك إله وأن هنالك دين وأن هنالك ضوابط وأن في جنة وفي النار وحساب وعقاب يعني مش يعني إذا الشعيب لا يخاطب أناسا ما عندهم شخلفين عن الإسلام هو ما لا ده بخطب ناس يعلمون جيدا من هو الله ويعلمون جيدا من هو الإسلام وهي ما هي ثم انتقل وانتقل قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو تعودن في ملتنا قال ما ماذا كانوا يريدون, يريدون من هذا الكلام التورجيم كانوا يريدون أن يرجع عن دينه عن الحق الذي علمه الله إياه ليعود مرة فيتنى <تصفيق> لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن نينكم انستطاعون انت ان هذا حدث في القرن الثامن عشر قبل الميلاد كما في علامنا المعاصر قهر الناس عن الردة في مقابل لقمة الخبز في بلاد يعني على شأن العمليات التنصير التي تجري على قدم سقف في بلاد كثيرة يردون الناس انت تريد ما خدمة طبية خدمة تعليمية خدمة اجتماعية في مقابل ان الانسان يرجع دينه وربنا قال كده ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان ماذا يعني اذا طريق صحاب الدعوات ليس مفروشا بالورود ورغم هذا يتلقى وقال الملو الذين استكبروا يعني يترجع عن دينك من البلد وده اللي حصل مع محمد صلى الله عليه وسلم وإذا يمكر بك اللي بي ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون, ويمكرون, ويمكرون, ويمكرون, ويمكرون ويمكر الله والله خير وأخرجو على لوط من قلائكم منهم أناس يتطهرون نفس هو دعبر عن موقف واحد لم يتغير صعب ماذا يفعل صاحب الدعوة هل معقوله يعني؟ وموقف السحر لما قال أمنتم له قبل أن أذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فكان الموقف الثبات إن منبر بربنا ليغفر لنا خطايانا وما قرأت أنا عليه السحر من السحر والله خير وأبقى هنا سيدنا شعيب نفس الموقف الثبات والصبر والدعاء والتوكل على الله والاستمرار في حمله لم يتراجع لو انا رجعت عن ديني كان بدي شهاده كاذبة على دين الله عز وجل نعم. قد افترينا على الله كذبة ان عدنا في ملتكم بعد اذن الجان الله منها في الاول قال او لو كنا كارهين يقصد كارهين ان نعود الى الكفر بعد ان هدانا الله الى الايمان نعم نعم كنا كارهين طبعا كره لانه كيف طبعا يعني هنا ال... فهنا النص الثاني قال افترينا على الله كذبة أن عدنا في مللكم بعد إذن جن الله من بعد أن زي نفس الموقف هذا وما أكرهت عليه من السحر والله خير أن أبقى فهنا إن إن لا يمكن إن نحن المهم في صبر وثبات التهديد والوعيد ما لم يؤثر في شعيب ومعنى هذا هي التربية الإيمانية تربية الإيمان بالله والأخوة والأخ. عارفين أن الأجل بيد الله والرزق بيد الله و وهذه التربية دكتور جمال أهلته أن يعرف خطورة الموقف يعني في واحد لم يؤمن أصلا خلاص يعني هو لم, لم يهدي الله قلبه لم يعرف الخير ولم يعرف الحق ولكن الذي عرف الحق ويرجع عنه هذه الشهادة بأن هذا الحق ليس جديرا بأن يتبع نعم. وهذه الشهادة للباطل بأنه نعم. أحق وأنه أفضل وأن فيه ما يستحق الرجوع إليه نعم. نعم. وهو يعلم هذا جيدا شعيم عليه السلام ودلم ربنا التثبيت من الله عز وجل دليل على الإيمان الذي وقر في القلب إيمان قوي يعني لا تهزه الرياح والعواصف نعم. ولا تهزه التهديدات والوعيدات إن أمنا بربنا ليغفر لنا خطايا وما أكرهتنا عليه وهو خير وأبقى وهو أكرهتنا ما يستحق فهنا ولم يقف عند هذا هو بيقول وما يكون لنا أن نعود فيها شوف بقى المشيئة لله عشان التثبيت من الله إلا أن يشاء الله ربنا واسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أدب عالي لا. افتح بيننا خلي الناس اللي يفهمه الخطاب الدعوي يرجعوا إليك يعني هو بيدعو ده دعاء افتح بيننا وبين قومنا بالحق مش عارفين الحق خليهم يعني افتح عقولهم افتح قلوبهم لتلقى الحق نعم لان فعلا في ناس ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة لهم عذاب عظيم وهؤلاء منهم يعني يعني يورينا الناس الداعيه قلبه مليء بالحب لكل الناس رغم ان بيهددوه ويقعدون بكل صراط يصدون عن سبيل الله يا بو انها عوجه لنخرجك شعب من قريتنا او لا تعودن في منلات ورغم هذا قلبه يعني فيه نوع من الحنية عليهم يعني يريد ربنا افتح بيننا افتح قلوبهم للحق افتح عيونهم على الحق افتح آذانهم لسماع الحق يعني هدي, هدي. وهذا ديدا ولي الله ونبي الله دكتور جمال أنه رغم يعني ثقته في أنه على الحق وأنه يرفض أن يعود إلى الكفر بعد أن هداه الله للإيمان ومع ذلك لم يقف عند هذا الحد ولكن ما زال يلجأ إلى الله ويتوكل على الله ويعيد المشيئة ويرجع المشيئة والفضل كله لله سبحانه وتعالى هكذا ويقول رسل إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علم على الله توكل هك... هذا هو هذه هي طبيعة الخطاب الدعوي لا. في حياة الأمة المسلمة خطاب الذي يوجهه الدعاء رسل صحابة تابعون تاريخ الأمة كلها هكذا قمة في الأدب والأخلاق وهم يخاطبون وهم يريدون أن يستنقذوا البشرية أحنا الهدف من هذا إيه ده في صراع بين الحق والباطل الشيطان لقعدنا لهم صراطك المستقيم ولاتي أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم وارتجهم وكشارهم شاكرين هذا ال الذي يشتال الناس عن دين وأخذهم إلى النار نجد فيه على الجانب الآخر الناس يحاولون أن يستنقذوا البشرية من إيه فهنا من بين ايدي الظلم والقاتئ فاذا هذا عن موقف شعيب عليه السلام حكيثه بتقول ان في بعض الناس يعني كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون هل قوم شعيب استجابوا لدعوتهم انهم كانوا ممن رها ممن يعني لا لا. يعني اكتسى اتسدت قلوبهم بهذا الامر يبدو ان حظ لان لا. في نفس اللحظة اللي بيقول ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه من قوم شعيب لأن تبعتتم شعيب أنكم إذا لخاسرون هتخسروا الوظائف بتاعتك وتخسروا الحصايا اللي بنعتاهلكم وتخسروا الم... المكان اللي, اللي, اللي بنعت عنده تهلكم هطبعا الم... مع ناس في مقابل رغيف آ ما... لأنكم إذا لخسرت تخسر بقى الراتب بتاعك وتخسر المركز بتاعك وتزيل مكان بتاعك عشان بي... طبعا يع... هذا بقى يعني المسألة الخطاب العدوي دعوي. يعني وصل إلى, الى, الى, الى, الى, الى طريق أعتقد مسدود عشكلا هنجد بعد كده مباشرة إن فأخذتهم الرشفة فأصبحوا في دارهم جاسمين هنا في عقاب لأن الرأي ما لا يتكلم معهم بالرفق والكلمة الطيبة وكذا وهو ما عندهش استعداد أغلق زي ما قال سيدنا نوح لهم في آذانهم واستغشوا اتئابهم وأصروا واستكبروا استكبارا لكن لازم كان الرجل كان شعيب عليه السلام لازم يؤدي واجب البلاغ كاملا زي ما جربنا سبحانه وتعالى إن عليك بلغ ما أنزل إيك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصبك من الناس أنا, أنا ملاحظ هنا دكتور جمال بعد على طول وقال الملا الذين كفروا من قومه لإن اتبعتم شعيبا إنكم إذن لخاسرون تأتي يأتي العقاب بالفاء الفجائية على طول يعني وكأن عشان حتى القارئ ما يلحقش يرفع بصره عن الآية بعد ما يسمع كلامهم ده وردهم وقسوة قلوبهم وهو لسه يقرأ عينه تلمح فأخذتهم الرجفة فيستريح قلبه نعم يعني, يعني ربنا لم يرضى لنا أن, أن, أن نسمع منهم أو أن نقرأ عنهم هذا الكلام ثم لا يأتي العقاب مباشرة هناك أناس بمزعلنين يعني ربي ما أحلامك اللي بيعملوه ده كله وانت تصبر عليهم يا رب الله سبحان م. الله الواحد عاوز يستعجل بقى الناس الذين, الذين يعني يفسدون في الأرض ويطففون الكيل والميزان ويقعدون بكل صراط يتوعدون الناس ارجع عن دينك ورغم أن الناس ما بيؤذوهمش لأن المسلمون لا يؤذون أحدا عندهم ضابط شرعية لا يبغون لا يقتلون م. لا يظلمون م. ورغم هذا فطبعا الإنسان قلبه واكله متى يحصل ومن هنا ولأن المؤمن يعني قلبه وكله هكذا ربنا سبحانه وتعالى أتى بالعقاب سريعا فأخذتهم الرشفة فأصبحوا في دارهم جاسمين حنشوف الزي كمان ربنا يا دكتور جمال رد على كلمة لإن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون حنلاقي رد على الكلمة دي بنفس اللفظ ونشوف من هو الخاسر الحقيقي ولكن استاذينك يعني نرى هذا الخاسر بعد الفاصل مشاهدينا الكرام من هو الخاسر الحقيقي هل الذي يدعو إلى الله تبارك وتعالى أم هؤلاء الذين يصدون عن دين الله طبعا الإجابة معروفة ولكن نفصل فيها القول ونرى كيف رد الله على هؤلاء الكافرين بعد هذا الفاصل فانتظرون الكافرون قالوا للذين أمنوا بشعيب لان اتبعتم شعيبا إنكم إذن لخاسرون إلا أن الله تبارك وتعالى يرد عليهم من فوق سبع سماوات في قرآن يتلى إلى يوم القيامة بأنهم هم الخاسرون هنشوف إزاي ربنا سبحانه وتعالى رد عليهم في آية تالية مباشرة لما قالوه مع استاذنا الدكتور جمال كيف كان رد الله تبارك وتعالى حاسينا عنه ربنا صلحة هنا لما قال فأخذتهم الرشفة فأصبحوا في دارهم جياثمين لأنهم كانوا يستعجلون العذار الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها ما كانش لهم وجود فأقول فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو أدام يسمعون بها فإنها لا تعمل الأفصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور أهل فهي وربنا لما قال ألم ترى كيف فعل ربك بعادئ رمادات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمودة الذين جابوا الصخر برواد وفرعونة الأوتاد الذين تأغفوا في البلاد فأكثروا فيه. فأكثروا فيه فصب عليهم ربك صوت إن ربك لبين العذاب حاضر فهنا ربنا سبحانه وتعالى يقول تألم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كان هم الخاسم نفس الكلمة زي ما تفضلت أنت وقلت قال الملأ الذين كفروا من قومه لأن اتبعتم فعيبا إنكم إذن لخاسرون لا هم مش خاسرين قد يؤذوا قد يستشهدوا قد يفقدوا مالا قد يفقدوا منصرا لكن كسبنين إنهم ابتغي فيما أتاك الله الدار ربنا سبحانه هكافئهم في الآخرة لكن الهم والباقي عليكم أنتم يعني الموقف هنا دكتور جمال يعلمنا من هو الخاسر الحقيقي يعني وإن, وإن على أهل الباطل وقتا وإن قتل أهل الباطل أهل الحق وإن ظلم أهل الحق إلا أن الخسران والمكسب الميزان بتاعهم معروف وثابت وربنا سبحانه وتعالى بيحطه بيحطهن كقاعدة ثابتة في كل العصور والأجيال نعم نعم, نعم, نعم هذا قراءة تخيل فت ولكن شوف الشيء الذي يرفلت النظر فتولى عنهم شوف هنا صاحب الدعوة فتولى عنهم ده اللي هو لأنه لازم يكون فيهم مواصلة وإلا لو كان معاهم كان شملهم العذاب فلازم يبقى فيه مفاصلة في ولاء وبراء فشعيب طبعا هو إخوانه حصل أعلنوا براءاتهم من الشرك وأهله فلما نزل العذاب أخذ فهنا بقى الموقف التعقيب الذي يلقيه رب العالمين على لسان شعيب على سمان قال فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آس على قوم الكافرين آس على النزل إليه يعني واجب البلاغ مهم جدا وده اللي بتعلمه في قصة الصراع ها. إن إحنا النهارة عشان نستنقذ البشرية من براثل الشياطين الإنس والجن لأن القصة مكرورة أخطر شيء إن في قصة الصراع إن الشيطان الإنس والجن يشتالوا الناس عن دينهم وإسلامهم ويفصدوا في الأرض بعد إصلاحها ويصد على سبيل الله وكذا ورغم هذا ال أصحاب الحق لا يحركون ساكنا عدم إدراك سلبية عدم إدراك خطورة الموقف لأن الرّب مش هيقف عند هذا الحد الذي يع... نعم مثلاً دكتور جمال الآيات في في بداية بتقول وإلى مدينا أنا أخاهم هنا بنلاقي الخطاب في التفات جميل قوي فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم هو بيكلمهم هم أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم الكلام لهم هم وبعدين بعد كده يقول فكيف أسى على قوم كافرين ما أش كيف أسى عليكم او على إخواننا هل هل يريد هنا بعد ما, ما القرآن قال أخاهم شعيبا هل القرآن هنا أو سيدنا شعيب هنا عاوز يقول إن رابطنا رابط رابط الدم ورابط الأخوة ده كان الأول لكن ما ذم هناك يعني العقيدة مختلفة فلا علاقة بيني وبينكم وهذه مفاصلة وهذا فراق بيني وبينكم هل يريد أن, أن, أن يوضح يعني هو هذا المعنى يعني هو المعنى نعم وهكذا هو هو الله علم فعلا هذه لفته طيبة واعتقد هو نفس الموقف لسيدنا إبراهيم لما فلما تبين له أن أباه عدو لله عز وجل تبرأ منه م. ونوح لما قال له أنه رب العالمين عن ابنه الكافر أنه ليس من لكن عمله غير صالح فلا تسألني ما ليس يعني ربنا يعني ما تعرفش مسألة الدم ولا قرابا بقى لا لا هو مسألة الدين وعاقيل لا عشان كده ربنا يوم القيامة يقول يا عبادي أنصتوا لقد وضعتم نسبا فقلت فلان ابن فلان وأنا قلت وضعت نسبا إن أكرامكم عند الله يتقاكم فاليوم أضع أنسابكم وأرفع نسب إن أكرامكم عند الله يتقاكم الرابطة هي رابطة العقيدة التي ترتبط عليها الناس فهنا لكن المهم إنه إبراء الذمة يعني إن لازم صاحب الدعوة الأمة تبرئ ذمتها حيال ربها يعني معنا هذا أن الدعوة إلى الله فريضة شرعية الأمر هو معروف أنه على في وخاصة فيه خطاب الدعوة نجد أنه مكرور ومتواصل واستمر سنوات ما نعرف كم قرن من الزمان استمر ده نوحة 950 سنة هدعو لأن ندري كم شعيب استمر من الزمان هدعو إلى الله عز وجل فنجد تكرار لأنه مطلوبا يبرئ زمته طبعا إحنا, احنا حنشوف التكرار بعد إذن حديث ونحن نتحدث عن مشهد سورة هود ولكن قبل أن نتلف إلى مشهد سورة هود أود أن يعني نعرج على مسألة وهي تأثير شعيب إحنا تكلمنا عن كيف أن الله هو الذي رباه و و ورباه على عينه وصنعه على عينه ما تأثير هذه التربية وما تأثير هذه الشخصية القوية اللي حك يعني كلمتنا عنها وحببتنا أو في سيدنا شعيب عليه السلام وكيف كان حكيما في حواراته وكيف كان شاملا فيها ما تأثير هذه الدعوة في حياته وبعد موته يعني بعد موته يبدو واضحا من قصة وصول موسى عليه السلام إلى مدين والتقاءه بالفتاتين والزواج من ابنة صاحب مدين نلاحظ هنا أن الأثر الإسلامي واضح في سلوك والد الفتاتين هؤلاء و... كانوا الذين ربهم شعيب م... عليه السلام نعم هذه التربية هذا هزي... سلوك الإسلام هذه عقيدة الإسلام يعني أول شيء حينما وصل إلى مدين وشاهد الفتاتين وقال ما خضبكما قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير شيخ كبير فسخى لهما ثم تولى إلى الضل وقال ربي لما زلت لي من خير فقير وبعدين بعد شواء جاءت الفتاة إن أبي يدعوك فجاءت إحداهما تمشي على استحياء إن أبي يدعوك ليجزيك إجرى ما سقيت لنا الحياء من الإيمان داحة الإسلام وعدم الاختلاط وعدم المزاحمة مع الرجال ثم يأتي إلى الأب ويقص عليه يقول له لا تخف نجوت من القوم الظالمين ومرحبا بك انت في حماتنا في الجزيرة العربية هنا يعني الحوار ده لأن مدين جزء من جزيرة العرب وامتداداتها إلى أرض الشام كما قلنا مفهوم مش بنفهوم سايكس بيكو جزيرة العرب بامتداداتها شرقا وغربا قال له لا تخف لا سلطانة لفرعون هنا لا تخف نجوت من القوم الظالمين ثم قال له انه أريد أن أكحى أحد هنا بقى ايه في يعني آآ آآ الزواج الشرعي آآ آآ دع آآ خطبة أو واحد قبول وإيجاب يعني زوجوا والصداق يعني عوزوا القوابة الشرعية بتاعت وكون إن الأب يختار يختار شخص مسلم له موسى عليه السلام لابنته وكون إن موسى عليه السلام يختار ابنة المسلم زوجة المسلمة يعني إذا آثار التربية الإسلام يعني إذا استمرت اثار التربية الشع, الشع... التعب... التي قام بها الإسلام على عهد شعيب عليه السلام زمن طويل تحكم حياة الأمة نعم. وهذه وإن كان هذا تأثيره بعد موته يعني فما بالنا عن تأثيره أثناء في حياته أ... أ... وجوده؟ طيب آ... الآن يمكننا أن ندخل إلى المشهد الثاني وهو مشهد سورة هود. نعم تفضلها. نعم هو لاحظ ان الخطاب الدعوي دائما يركز على العقيدة. وده 13 سنة محمد صلى الله عليه وسلم يدعوه إلا يقولوا لا إله إلا تفلح وانضبط ذلك بالسلوكيات والأخلاقيات والمعاملات ده غير في التكاليف الشرعية وفرائد كانت تأتي فيما بعد لكن هنا بمنجرة الدعوة إلى التوحيد للتول جمال أنا لاحظ أن آيات سورة هو تبدأ بنفس البداية وإلى مديا أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره يعني هو, هو نفس الأمر رحلنا تعودنا في الأسلوب القرآني أنه قد يكون الأمر واحدا ولكن يختلف الأسلوب يختلف حرف في جر يختلف في اختلاف لكن هنا لماذا التكرار رغم أن الأمر واحد هي القضية الكبرى بالقاعدة الكبيرة قاعدة العظيمة أعبد الله ما لكم من إله غيره التي من أجلها خلق الله الخلق والتي من أجلها خلق أدم واستخلفه في الأرض لمهمة وغاي والتي من أجلها يقوم سوق الجنة وسوق النار والتي من أجلها أرسل الله الرسل أعبد الله ما لكم من إله غيره عشان كده وإلى عادنا خامود قال عبد الله ما لكم نقول وإلى ثمودا خامصا عبد الله ما لكم من إلآن غيره وإلى مدينا خامشة قال عبد الله ما لكم من إلآن غيره كل الأنبياء والرسل إبراهيم عليه السلام ادخل ربه أسلم قال أسلمت ربه وصبيه إبراهيم ونبيه بن الله صفا فلتموتون إلا أنتم مسلمون هي قضية الكبرى فيها دي القضية الكبرى ولذلك نجد إن سبب يعني يعني التمكين لو وقرت هذه القضية في القلوب يعبدونني لا يشركون بشيئة يأتي التنكين إذا غابت هذه القضية تأتي التنكين طب ف... مع ذلك تقول بيامان الكلام ده مهم أوي يعني كلام حيك ده يوزن بميزان الذهب فأنا أريد أن يعني نستفيد منه أكبر إفادة ممكنة هل اعبدوا الله مالكم من إله غيره هل قولوا لا إله إلا الله تفلحه فقط للكافرين الذين يعني لا يعرفون لهم ربا أم أننا يمكن أن نسقط هذا الكلام علينا الآن قولوا لا إله إلا الله تفلحه بالمعنى الذي كان يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي كان يعني لم يطاوعه فيه المشتكون لأنهم يعرفون تبعات لا إله إلا الله محمد محمد هو الله صلى الله عليه وسلم شوف سيد الشرحنا متكلم دلوقتي عن مجتمع كان ممكن لدين الإسلامي في عهده وكانوا مستخلفين في الأرض وكانوا يطبقون الشرائع والحدود فهؤلاء الذي يخطبهم يعني مش الناس خلينا الذهن عن قضية التوحيد قضية لا إله إلا الله فمعنى هذا لكن هو هؤلاء الهؤلاء القوم بدأ يمرقوا من الإسلام فمن هنا جاء التركيز فهذا الآن نلمحه في حياتنا معنى لا إله إلا الله معناه لا معبود بحق إلا الله مقتضيات العبودية ما إحنا لازم زل... لا إله شعيب رسول الله لها مقتضيات إيه مقتضياته أقيم الدين حتى تطبق الشرائع وتقام الحدود حتى حتى امن الناس على دماء معرضهم وقدساتهم، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله حتى يعبد الله وحده حتى يكون معروفة انه على المنكر اقيموا الدين شرع لكم من الدين وصيبه نحو الذي احينا اليك ومصينا به ابراهيم وسعى ان اقيموا الدين يعني فعشك كده اقاموا الدين نمر اثنين لتؤمنن به ولا تنصرنه انه بيؤمن بالله وبيؤمن بالرسول ثم ينصر دين الله وينصر دين آآ آآ ينصر ربه وينصر رسوله وينصر الدين ومن مقتضياته أيضا التربية الأم على الإسلام تقول لا حق قات ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ومن مقتضياته أيضا القيام بالفرائض ومن مقتضياتها أيضا الولاء والبراء ومن مقتضياتها أيضا جهاد النفس وجهاد الكافرين والمنافقين كل هذا من مقتضيات لا إله, إله لا إله الا, إلا, إلا عشان الله عشان مننا ك... الكلام ده كله تتكلمه في إيه كل ده معنى و... وما يترتب على قولنا لا إله إلا الله محمد ويدخل محمد. هنا بقى أنه أوفوا الكيلة والميزان ولا تكونوا من المخسرين عشان مشكلتهم هم و... ولا تكونوا من المخصرين. يعني ال... ولا ت... تفسدوا في الأرض بعض إصلاحها ولا تقعدوا بكل سلطة تصدون الناس عن سبيل الله وعشان كده لما قالوا له قال لهم صلاتك طورك نصرك ما, ما ما, ما يعبد ما كان يعبد أبنه أو أن نفعل في أموالنا ما إنك الأنت الحيوم الرشيد قال لهم ما نعم من مقتضياتها إن, إن إن المعاملات المالية لازم تنضبط بالضبط الشرعية إن مفيش تعامل بالربا إن مفيش يعني ال آآ آآ بيع الغرر ما في حاجة ت... يعني عاوز هقول هنا المعاملات وفي استكم... دايما التوفية الكيل والميزان على الارض فإذا هنا نجد إن من أجل هذا التركيز على القضية الكبرى ولذلك ربنا و... نجد كل سيد كل رسول يوصي بالقضية و... ويدعو إليها هي أول كلمة عباد الله منكم نذكر أن سيدنا اللي قال يا ابنية أمر معروف أنها المنكر واصبر على ما أصابك من ذلك من عدده يا ابنية لا تشرك بالله إن الشرك لظلم العظيم ولذلك ربنا جعل سبب هلاك الأمم الشرك الشرك دلقاء يعني ممكن الأمة يحصل فيها انحرافات في السلوكيات والأخلاقيات لكن تبقى العقيدة سليمة هنا ربنا سبحانه وتعالى عشان كده قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ما دون ذلك يعني دي أعلى حاجة في سلم الـ الـ الانحرافات يعني وأي شيء غيرها هو دونها أيوة عبي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا أتيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقربها مغفرة فهذا القضية المفروض القضية هي القضية الكبرى إذا غابت يبقى الأمة في خطر عظيم نعم المعنى التضح لتركيا شكر الله لك بعد ما سيدنا بعد الكلام ما تحدث عن إلى مدين أخاهم شعيبا وقال يا قوم الله ما لكم من إله غيره وحدثهم أيضا ونهاهم أيضا عن الكيل وتطفيف فيه وكذا دخل على بقية الله خير لكم ما المقصود ببقية الله خير لكم يعني أوف الكيل والميزان بالقصد لا تبخس الناس أشياءهم لا تعطوا في الأرض مستدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما عليكم بحفيظ يعني مسألة الواحد يرجع فيها تاني المرأة هل المقصود م... مثلا أن يعني لا تطمعوا في الكيل وفي الميزان وفي سرقة الناس ولكن بقية الله ما بقي لكم عند الله إذا أنتم آمنتم آآ آآ لكم أشياء مدخرة عند الله هي خير لكم آآ يعني آآ ما آآ عند الله خير وأبقى أو الباقيات الصالحات يعني خير نرجع للتأثير مرة أخرى يعني علشان حتى لا نقول برأينا فيها الله عالم طيب طيب طيب لكن هنا يأتي بقى ال ال ال ال الرد العجيب اللي هو الاعتراض يعني هو بيعدهم على أوف الكيلة والميزان لا تبخسوا الناس أشياءهم وكل دي حاجات حتى في المجتمع غير المسلم شيء يراعى المفروض ان مفروض ان عدم وفاء بالكيل والميزان وعدم بغي الناس اشيائهم وعدم الافساد في الارض ف به يا شعيب صلاتك هنا ومعني مفيش دخل للصلاة يعني هنا لو عاوز يقولوا الاسلام بتاع الذي تدعون اليه ده لا. يامرك ان نترك ما يعبد اباؤنا نترك ما ودي يعني هنذكر حديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وهو يفسر يعني خطة الشيطان في قول الله تعالى لا قعدنا لهم صراطك المستقيم. ترى استمعت خطة الشيطان لا قعدنا لهم صراطك المستقيم نأخذها على الفاصل الشهيل الكرام نلتقي بعد هذا الفصل. أهلا بكم من جديد صلى دكتور جمال كنت حقق قبل الفاصل بتكلمنا عن خطة الشيطان وكيف أنه يقعد للناس صراطهم المستقيم يقعد في طريق الدعوة وطريق الحق والخير نعم يعني هو نجد هذا في قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني حينما عرض لهذا فقال أن الشيطان يعني جلس للإنسان بطريق, ال... ب... بطريق الإسلام قال أتسلم وتضر دين آبائك وأجدادك فعصاه وأسلم ثم انتقل مرحلة أخرى هتهاجر وتترك أرضك وسمائك عشان الإسلام فعصاه وهاجر المسألة التالتة اللي هو الطريق الثالث اللي هو طريق الجهاد بالنفس والتضحية بالمال والنفس في سبيل الله أتظهر تنفق مالك وتجاهد فتقتل وتنكح زوجك ويورد مالك فعصاه هاجب فرسلم قال هذا هو فإذا هم جلسوا للناس بطريق الإسلام هم جلسوا لهم بطريق الإسلام هم قاموا بعمل الشيطان هم, هم, هم دول ما ماش كلام هي واضح من الشكل بقية الله خير لكم وهو هنا مش بيخطب ليس هذا مجتمع بيعبد الأوسال ده مجتمع بيدعي الإسلام عشان كده بيقول لهم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين يعني ده ليش بيخاطب ناس بخالي الزهن ده ناس المفروض بيعدركون ان فيه اله وفيه يوم آخر وفي حسابه وجنة ونار فبيقولهم ان كنتم مؤمنين وما عليكم وما عليكم بفاصل بعد كل هذا التحفظ وهذا الرقي في الأسلوب كيف كان ردهم على هو طبعا الرد كان واضح صلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد أباؤنا عندهم العادات والتقاليد عز عليهم من أبائهم من, من إسلامهم نا. وأنا أعتقد الموقف ذا يوضح لما إبراهيم عليه السلام حطم الأصنام وقالوا انصروا آلهتكم إن كنتم فعليين غاروا لأن شوية أصنامت حجارة كسرت ولم يغاروا لأن عقائدهم مست أو إسلامهم تهن أو رسولهم أسيئة إليه فهنا نترك ما صلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد أباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لا الحليم الرشيد. كان الرد المهدم رأيت من كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عن إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيف. في الجزء ده حكت تبرز لنا سمات شخصية سيدنا شعيب. يعني أظن الآية الأخيرة تضيف لمسات لشخصيته وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلته وإليه أنيب يعني هي قمة الاستسلام لله رب العالمين على الله توكلت يعني الأدب الخطاب الراقي ده الخطاب الراقي اللي بيوصفوه بالإرهاب في عالمنا المعاصر أيوه. الخطاب الراقي للإسلام لأنه لا يرتبط بالأشخاص فقط الأشخاص صورة يعني هو أصل لن يقتنع الناس بالإسلام إلا إذا كان الإنسان صورة حية لهذا الإسلام إلا إذا كان صورة حية زي ما وما أريد أن أخالفكم إلا ما أن هذا عارف كبر مقتن عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وقدم صورة حية تأمرون الحي. الناس إلى البيوت أيوة تمسون فهنا نجد أنه هما أريد أن أخالفكم إلا ما نحكمه يعني يعني أنا قدوتكم وأسواتكم أنا منضبط الحياة المالية منضبط مع عوامر الدين حياة الاسرية منضبطة مع علاقات الاجتماعية منضبطة احنا لا نوصل في الارض عاوز يقول وما اريدكم ادعوكم إلى, الى ما فيه خيري الدنيا والاخرة ولكن على كل حال ان اريده الا الاصلاح ما استطاع. وما توفيقي الا بالله عليه توكل يعني اذا التوفيق من الله عز وجل <تصفيق> عليه توكلت وعليه اوني وهنا مهم الداعي ان يعلن براءته من يعني توكلوا على الله عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم يعني دايما صاحب الدعوة يدرك إنه طريق أصحاب الدعوات وهي هو طريق فريضة شرعية وهذا ليس مفروشا بالورود وإنما مليء بالإمتها بالإبتلاءات ووو بالتهديد والوعيد وكذا ماذا يفعل صاحب الصبر والثبات والدعاء والتوكل على الله ذا وقال الذين كفروا يسلم لا من أرضنا أو لا تعودنا في بلادنا قال أول كنا كارهين فأوحى إليهم ربك لنهلكننا الظالمين فإذن هنا, هنا وقال لدينا كفر سور خجنكم من أرضنا أو لتعودن فيما فأوحى إليهم ربهم لنهلكننا الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف واحد فهنا نلاحظ إن سيدنا شعيب عليه السلام يعلن براءته من الشرك وأهله وأنه توكل على الله ويفوض أمر إليه أنيم يعني يفوض الأمر لله عز وجل ثم انتقل إلى مرحلة أخرى يا لا يجرم أنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط ببعيد إنه زي ما قلت الأخي خاف عليكم عذاب يوم وحيد هنا, هنا بيقول لهم نموذج معنى هذا للدعية عنده ثقافة شاملة ثقافة مم. شرعية وسقافة تاريخية وسقافة جغرافية لأنه ده بينتقل على امتداد ارض الجزيرة العربية عشان يدعو الى الله عز وجل وحتى بيدينا تسلسل تاريخي لموقعه بين هؤلاء الانبياء وانه جاء بعد لوط مباشرة نعم ما هو العاقل ومن اتعظى بغيره. يعني نقول لكل فلك من فلان يعني عشان الناس أنا عاوز نقول هنا الخطاب الدعوي وتنوع الخطاب الدعوي مرة يذكرهم بالله اليوم الآخر مرة يذكرهم بالحساب مرة يذكرهم بالعقاب وحتى تذكر للقوم السابقين فيه فيه حتى التحديد كده ولكنها خفية يعني عشان ما يبقاش شديد في لهجته إنه يعني هما هو قوم صالح وقوم نوح وقوم هود أو قوم الوضع حصل لهم إيه؟ ما ربنا أهلكهم جميعا بأشكال مختلفة يعني أذكرنا الآن وهو إذن هو كيوسف علي في يوسف على ثامت السجن عندما يقول أرباب متفرقون خير وعشان كده لما بنقول إن الناس دول كانوا أصحاب حضارة روحية ومادية راقية وعندهم ثقافة كذيء ضخمة هذا هو اللي يسميه كتب التاريخ القديم الإنساء العصور الحجرية اللي ما كان نفسه يعرف رب ولا يعرف دينه ولا كذا. هو الخطاب الراقي هذا نلاحظ إنه ب ما أصابق يعني الناس عندهم ثقافة تاريخ لأنه ما بيخطبش المدعو من فراغ أو بيكلمهم كلام ما يعرفوش لا, لا. عارف إن قوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وعارف إن قوم هود عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى أرسل عليهم ريحا صر في أيام النحسات لأنه ذي قمع عذاب الخير في الحدود عذاب الآخرة أخزى وهم عارف إن قوم صالح عليه السلام فاستحبوا الع فاستحبوا العمل العم الهدا فخذتهم صعيقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون يعني إذن لوط ربنا سبحانه وتعالى فإذن بيخطيبه عشان يوقظ ما ذكره عشان يوقظ مش شعرهم عشان برضه يبرئ زميته والله عز وجل يقول له ما ذكرتوش اللي حصل لفلان وفلان نعم. وهنا يعني ده دليل يعني الـ الـ طب رغم هذا التجاوب كان فيه تجاوب بس قليل طب دك... رغم كل ده دكتور جمال هل تركهم يعني يقاسون من رحمة الله ام انه فتح لهم باب التوبة والاستغفار وان بعد كل اللي عملتو ده يعني هيحطو لهم طريق آآ آآ لمن اراد ان يتوب ويستغفر يسيرون عليه هو لا يوصد باب التوبة مطلق عشان كده قال وما جال واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود لا اله الى رب شوف هذه صفات ربنا اللي جايبها بعد الاستغفار والتوبة رحيم ودود أيوة. بعد ما يعرض مشاهد العزاء يبقى. توبوا عاوز يقول أن الناس دول اللي حصل لهم كده يعني لما يحاولوا أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله عز وجل وده نفس الأسلوب الأسلوب اللي استخدموا نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم بأموالي وبنينا وأجعل لكم جنات وأجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون الله وقارا وده الأسلوب بتاعه قلت استغفروا ربكم ثم أتوبوا إليه يعني نفس شوف رحمة. هذا هو الخطاب الدعوى الإسلامي الذي حمله الأنبياء ولين وعلمنا إياه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم لما ضربوه بب بالحجارة حتى أدم وقدميه هو راجع من الطائف عليه الصلاة والسلام وملك في ملك الجبل فوضه ربه أن, أن يكون الطوع أمر محمد صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ قال مغفر لقومه فإنهم لا يعلمون. نعم. فأنا صل صل الله هذا وسلم دكتور جمال بعد سيدنا شعيب يعني بعد أن فتح لهم هذه الطاقة من النور وهذا الطريق إلى الهداية طريق التوبة والاستغفار هل كانوا ممن يتوب ويستغفر ويعلمون أن الله رحيم وأن الله ودود؟ أم أن الران الذي على قلوبهم جعلهم لا يفقهون ولا يعقلون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصالهم غشاوة لهم عذاب عظيم عشانك ربنا قال وما أنت بهذه العمي عن لا. ضلالتهم وإذا قال يا شعيب ما نفقه كثيرا مما, مما تفهمين أيوة. أيوة وإن يعني نراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز تعد الخطوط بقى هنا. يعني طبعا هنا هل... دي مرحلة أخرى يعني كما أن له آليات وتكتيكات و... وتكنيكات في الدعوة هم أيضا لهم يعني تكنيكات أيضا في الصد يعني بعد ما كانوا بيرفضوا فقط بدأوا يهددوا هنا بقى بالقتل والرجم وكما يعني هو يعني هي المش... المشكلة مرة أخرى يعني أسقط في أيديهم ما عادش عندهم حيلة يعني شايفين ال... هو كان أنا في تصوري إنه كانوا يتوقعون من خلال يعني المشاهد السابقة الدعوية انه هينفعل شعيب وتبقى عركة وتنتهي القضية بعد كده لكن لا. سبحان الله انه قد شعيب صاحب الدعوة صدر فاسح يمكن عشان كده بيستفز سيدنا شعيب بالـ لا بالـ طبعا وايه حاول يعني هنا يا شعيب ما نفقه كثيرا رغم انه هو يبين بيانا واضحا ليس بعده يعني مزيد ان يعني ما نفقه كثيرا مما تقول فكن انه عقولكم مغلقة ده مش م... لكن انا فصلت وبينت مرة واثنين وثلاثة واننا لا نراك فينا ضعيفة يعني راح. يعني المجتمع الضعيف اتاخد في الرجلين مليش قيمة مليش تامن واننا لا نراك فينا ضعيفة ولولا رفضك لا رجمناك يعني اذا ولولا القبيلة بتاعتك لرجمنات رجمناك وما انت عليه من العزيز قال يا قومي شوف الرد بقى الادب المؤلاء أرحتي أعذوا عليكم من الله والفطرة يعني السليمة أيوة. الفطرة اللي بتستنكر كلامهم ده أرحتي أعذوا عليكم من الله والتخسموه وراءكم ظهريا يعني الإسلام ظهركم مفيش لخوف مفيش حلال ولا حرام مفيش للإنسان حرمه مفيش للدماء حرمه يعني هتقتلوني ليه ده أنا ب ما لأدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار هذا تقوم يعني أنا بدعوكم إلى لا إله إلا الله أنا أريد أنا استنقزكم من, من النار يعني فهنا ووأما أن يا قوم رهتي عز عليكم من الله رهتي عز عليكم من الله واتخذتموها راكم ذرية إن ربي مما تعملون على حيط ربنا شايفكم وعرفكم يعني مش نايم مش غفلان حسون أنا لا نعى له مسر له وناجوم لديهم يكتبون لا تأخذوا سنة هنا يعني أي ورد قمة في في الانضباط كان ممكن يقول لهم أنا مش ضعيف أنا خوي كذا ومتقوي بالله عز وجل وأنا ك... لا لكن شوف التفويض أولا وما أنت قال يا قوم أرأت عز عليكم من الله واتخصمون رأكم بزرورية إن ربي بما تعملون محيط ثم يأتي ويقوم قوم على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارثقب إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمه من وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعد لمدين كم بعد بعد كم هل طرب قرن كم سنة من الدعوة إلى الله عز وجل والحوارات والمجالس الدعوية يخيل إنسان لم تكن لتنتهي لكن في لحظة الله عز وجل يحسن القضية إنت بلغت أعذرت إلى الله لأن ربنا بيقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بعث رسولا يعرفون دينه وأمانته وأدى البلاغ أعظم ما يكون البلاغ واستخدم كل الأسليم الكلمة الطيبة والمعضة الحسن و... وب... وبعد استخدامي كل هذه الأسليب وكان ردهم الوحيد هو الرفض والصد عن دين الله سبحانه وتعالى فكان لزاما أن يهلكهم الله تبارك وتعالى كيف كان هلاكوهم دكتور جمال يعني ربنا سبحانه وتعالى أخذتهم الصيحة إيه الصيحة؟ إيه المقصود بالصيحة؟ يعني دلاء يعني هو أن أرسلن عليهم صيحة واحدة فكانوا كهاشيم المحتضر دول قوم سمود نفس التعبير الصيحة و... يعني دول التفاصيل نقف عند النص القرآني يعني التفسير أمم أنها صاعقة صاعق جاءت أخذتهم عن بكرة وكانوا كأشيم ولم تبقي منهم زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل مقع فكيف كان عذابي وندر وسقوم سمود الصالح قال إن أرسلنا عليهم سياح فكانوا كاشم المحتزر، فهي كلها تقريبا يعني، كله الصعب. كان إهلاكا عاما للقوم جميعا نعم. حتى يعتبر من بعده، هل ترى لهم من باقيه نعم. عن آخرهم؟ نعم. نعم. نعم. استاذنا دكتور جمال بما أننا يعني يعني تتبعنا دعوته شعيب عليه السلام من خلال سورة الأعراف ومن خلال سورة هود استاذك في الدقائق المتبقية. يعني يمكن أن نعرج سريعا أولا على المشهد من سورة الشعراء ولكن سريعا لأن أنا حابب يعني لا نختم سيرة شعيب إلا ببعض الدروس المستفدة لحضرتك حابب تقولها لنا في نهاية حديثنا عن شعيب ولكن بداية أن عارفنا عنك حابب أيضا أن تذكرنا بمشهد سورة الشعراء فنبدأ به يعني هو أنا أقف عند الشيء هو طبعا كلها تقوم على دائما قضية التوحيد وانضباط الحياة مع عوامر الله عز وجل لكن الشيء الذي يلفت النظر <تصفيق> يعني موقف من سوء الأدب، يعني لم يكتف أهل مدين بإنه يتوعد شعيب والذين معه بالقتل والإخراج، نجد هنا اتهام إنما أنت من المسحرين يعني لم يقول لهم اتقوا الذي خلقكم الجبلة الأولين، قالوا إنما أنت من المسحرين واتهموه بالبشري، واتهموه بالكذب. وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين وكمان إيه فسقط علينا كسفا من السماء كسفا من السماء تحدي إن كنت من الصادقين يعني, يعني بتهموه بالكاذب والبشرية والنبوس حيث ماذا يفعل قال ربي أعلم بما تعملون الله. ربنا شايفكم يعني الكمة الأدب والالتزام فكذبوه فخدهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وأن ربك هو العزيز الرحيم أصحاب الدعوات طريق أصحاب الدعوات ليس مفروشا بالورود مليء بالامتالات وهذه هي اكتلاف ختم رائع أن يعني وصف ربنا سبحانه وتعالى وإن ربك لهو العزيز الرحيم عزيز وقوي على هؤلاء الظالمين ورحيم بالمؤمنين نعم. الذين يعودون نعم. نعم. إليه وهؤلاء الظالمين أيضا الله رحيم بهم لأنه أرسل إليهم رسولا لأنهم لم لا ولكنهم لم ينتبهوا ولم يسمعوا له فكان عزيزا وأظهر عزته وقوته معهم أستاذ الحكفي في نصف دقيقة لنوقتنا خلص إيه الدرس اللي عايزنا نخرج به من سيرة شعيب عليه السلام نقول أن التدافع بين الحق والباطل صنة ربانية جارية لا تتغير ولا تتبدل إلى يوم القيامة الباطل يعمل ليل نهار لاجتيال الناس عن دينهم عن إسلامهم وأهل الحق نائمون لا يحركون ساكنا لا يقاومون هذه هذا العدوان المستمر فنقول يا أمتنا انتبهي الله سبحانه وتعالى كلفكم أن تحاولوا أن تبذلوا جهدكم الأمر بالمعروف عن المنكر والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف عن المنكر وتربية الأمة على المفهوم الإسلامي الشامل لمقاومة العدوان الشيطاني الذي يستهدف الإسلام وأمة الإسلام وبلاد الإسلام كزاكم الله خيرا الدكتور دكتور جمال هذا يعني أفضل ما نختم به هذه الحلقة والتي في نهايتها أيضا نشكركم شكرا جزيلا ونسأ الله. الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الدقائق في ميزان حسناتكم وحسنات آه. المشاهدين آه. الكرام وحسناتكم. وحسناتنا جميعا آه. آه ونشكركم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والمشاهدة وإلى أن نلتقي في حق حلقة أخرى مقبلة من قصة الصراع لكم مني أطيب المنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته